بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضع ما عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع ما لك ذكرك فإن إنما مع العسر يسرا إنما على عسر يصر فإذا فروا تفصد وإلى ربك فروا